ولو تلائد يتوفى الذين كفروا الملائكة يطلبون وجوههم وأدبارهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 تَأَنَّى لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السبيل, السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمنتم بِاللَّهِ وَمَا وَمَا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 وإن الله لسميع أليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولولاكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم الاله ويقللكم في أعينهم ليقضي الله ليقضي الله امرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الامور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم اذا لقيتم فئتان فاسمتوا واذكروا كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ليحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراه الفئتان نقص على عقبتي أرى إني كَلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَلَائِذِ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَطْرِبُونَ مُجُوهَهُمْ وَأَجْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَاً حَلِيقًا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ إن الله ليس بظلام للعبيد قد بآخر وسن وان الله سميع عليم يا ذئب آل والذين من قبلهم كذبوا, كذبوا بآيات ربهم فاهلكناه بذنوبهم وأغرقنا عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تفقفنهم في الحرب فشرد بهم, فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فبذليهم على سواء الذين كفروا سبقوا إِنَّهُمْ لا يعجزون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أَنْعَمْتَ عليهم وين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به أدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم قوم يا من شيء في سبيل الله وفق اليكم وانتم لا تظلمون واذا جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي يدك برصينه وبالمؤمنين وألَّفَ بين قلوبهم لَوَانْفَقَتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا أَلَّفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَحَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ مئتين وإن تكن منكم مئة يغلبوا مِنَ من الذين كفروا بِأَنَّهُمْ, بأنهم قو لا يفقرون ألا نخفف الله علىكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا وإن يكن منكم ألف يغلبوا بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي إلي يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض عزيز حكيم تريدون عرض الدنيا والله يريد لاخنة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا وطيبا واتقوا الله إن الله غفورا رحيم يا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 والذين آمنوا ولم يهادروا ما, ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهادروا وإن استصرواكم في الدين فعليكم النصر. بصير والذين كفروا بعضهم غير ورزق كريم والذين آمَنُوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فَأُولَئِكَ منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم بَرَاءَةٌ من الله ورسوله الكافرين وأدان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحدّ لكبر أن الله أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإيا توليتم فألمون غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب هنيم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوا كم شيئا ولم يظاهروا Jangan lupa like,